عند المولود عريان ضعيف ينتشك في شهقة روح الحياة يستمر بكاهي وصراخ العليم فوقك فالله بالنظرة ترى ثم تقول الله هلا يا عزي ضيف تبتسم للضيف تبحث عن رضا هكذا الإنسان يولد مستخيف منذ وقت ولادته يشكي شقا والأبو والأم للمولود ريف وانكبر مولودهم يكبر جفاء أمر مستغرب بالجسوات طريف كيف ينسى الابن والد ما نسى يشك في شهقة روح الحياة يستمر بكاه واصرخ العليم فوق كف الله بالنظرة ترى كيف ينسى من تعب لجل الرغي فر لا حاشا للأسف بعض العيال صباحاليف للقطاع ضد الإنسان انكسى يبني آدم كن شريف وكن تهدك صوري من لجلك بنا كيف يا نسيح قوق الأب كيف والدك تنساه وتخيب رجال يشهق روح الحياه استمر كاهي والصراخ ترى ينتشق في شهقت روح الحياة.